قد ذكر الله الشيخ رحمه الله سبب للنزول كما سيأتي، وهي عامة وإن كانت في أناس معينين نزلت بالعبرة بعموم لا لا بخصوص السبب، فهذه فيها ذم لمن يفرح بما فعل رياءا وسمعةً، وهكذا أيضا لمن يحب أن يحمد بما لم يفعل من أفعال الخير وأن تنسبني وأنني فعلته فعلت صلحته وهو لم يفعل شيئا من ذلك. فهذا يحب أن يحمد بشيء من فعل الخير لم يفعله فهو مدموم وهكذا إن فعل شيئا من أفعال الخير فهو يفرح به رياء وسمعة لا حمدا لله سبحانه وتعالى إذ وفقه لفعل هذا الخير فيفرح بأنه فعل خيرا ولعل الله تقبل منه ذلك الخير ولا شكا الإنسان يفرح إذا فعل شيئا من أفعال الخير لكن ليس فرح رياء سمعة وبطر وأشرق وإنما فرح حمد لله سبحانه وتعالى إذ وفق للصلاة أو وفقني للزكاة أو وفق للحج أو للعمرة أو لغير ذلك من أفعال الخير يفرح بذلك ولا شك أنه يفرح وإنما المذموم هو الفرح الذي أشرت إليه وهكذا أيضا يحب أن يحمد بشيء من أفعال الخير لم يفعلها فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أنين فهذه الآية في المرائين المتكترين بما لم يعطوا وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة فليحذر الشخص أن يدعي دعوة كاذبة يريد أن يتكثر بها وأن يحمد بها فإن الله لا يزيده بهذه الدعوة الكاذبة التي قصده التكثر بها إلا غلة ونسى الله العافية والسلام وهكذا أيضا الحديث الآخر في الصحيح الأول في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور فالذي يريد أن يشبع بشيء لم يعطاه, لم يعطاه فهذا كلابس ثوب زور ونسى الله العافية والسلام فالشخص إن حميد بالخير لا شك أنه يسره ذلك، لكن لا يحمله على البطر وعلى العجب وعلى الغرور، فهذه عاجل بشر المؤمن. ولكن الذي يذم عليه أنه يحب أن يحمد بشيء ما فعله، يحب أن يثن عليه وأنه هذا الرجل كذا وكذا، هذا ما ينفعه، ما ينفعه، وإن فعلت خيرا لا تتكثر بشيء من ذلك. والآية في سبب نزولها خلاف كما سيأتي والشيخ ذكر ما ترجح عنده رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية نقرأه ثم نقرأ ما ذكر الإمام حول هذه الآية من التفسير قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه في أسباب النزول قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلف عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فرحوا بالتخلف وهذا شيء لا يفرح به أن الشخص تخلف في موطن الإعدام والمسارع إلى الخير هو يتخلف ويدن أنه قد خرج وأنه قد تحذلق بشيء من ذلك وسطعن يضحك عليهم فيفرح بهذا هذا ما يفرح به هذا يذنب عليه الشخص ويغلى به يبغض كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغز تخلف عنه وفرحوا بمقعدهم خناف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا نظر إن هؤلاء المنافقين تلو وأحب أن رسول الله يحمدهم يحمد. أن رسول الله يحمدهم بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا بالتخلف وبذلك المقعد ع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الحديث أخرجه مسلم وابن جرير سبب آخر قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليخة أن علقمة ابن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان وهذه العنة يذكرها لكن لا بس يذكرها من مصدرها هنا الذي اعتنى بسبب النزول اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل إن كان كل مرئ فرح بما وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن لن أجمعون فقال ابن عباس رضي الله عنه وما لكم ولهذه إنما دع النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه, فأروه أن قد فأروه أن قد استحمد إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفلحوا بما أوتوا من كتمانهم ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذا سبب آخر في اليهود أن رسول الله دعاهم يا دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأراوه أن قد استحمدوا فأراوهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه أنه سيثنى عليهم يحمدهم وأنهم محمودون على هذا مع أنهم كذبوا وفريحوا بما أوتوا من كتمانهم ففريحوا بأن رسول الله ربما يحمدهم على ذلك وأيضا فريحوا بجانب من الآخر أنهم كتموا عليه شيئا من الحقائق قال تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرني الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكته عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره مروان بهذا فيه متابعة قال الحديث اخرجه مسلم والترمذي وقال هذا, هذا حديث حسن غريب صحيح والإمام أحمد وهذا يمكن الجمع بين الحديثين لا شك أنه يمكن أنها نزلت في السببين وفي الفريقين ولا بأس أن يتعدد السبب ويتحد المسبب هذا وارد وربما اختلفه وكان العقس هذا وهذا وارد تعدد السبب الاتحاد مسبب اتحاد السبب وتعدد المسبب لا في مانع يكون أكثر من آية نزلت فيه سبب من الأسباب ويكون أكثر من سبب نزلت له آية من الآيات أكثر من سبب نزلت له الآية. آية من آية لا سبحانه وتعالى في كتابه أو أكثر من مسبب لسبب واحد لسبب واحد نزلت في كذا نزلت في هذا الآية وهذه الآية وهذه الآية. قال هذا يمكن الجمع بين الحديثين بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معه. قالوا الحافظ الفتح. أقول ولو رجح حديث بسعيد لك أنا هذا الترجح الأول للحافظ رحمه الله أن الآية نزلت في السببين وفي الفريقين. أقول لو رجعها قال الشيخ أقول لو رجعها حديث ابن سعيد لكان أوله لأن حديث ابن عباس ممن تغده ممن تغد على الشيخين كما في مقدمة الفتح السبب الأول أرجح على هذا فإن ثبت وإن كان الصحيح الثاني انتقد تغد والأول لم ينتقد لأن حديث ابن عباس ممن تغد على الشيخين كما في مقدمة الفتح وكما في الفتح المجلد التاسع الآخر ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب قال الحافظ في الفتح وعمومها يشمل كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنى عليه بما ليس فيه ويثنى عليه بما ليس فيه هذا هو الحاصل من معنى الآية وعمومها يشمل كل من أتى بحسنة ففريح بها فرح إعجاب بهذا القيد وأحب أن يحمده الناس ويثنو عليه بما ليس فيه وكل من كان كذلك يدخل تحت هذا الوعيد ويشمله الذم هذا مما يؤيده ما قلته بالترجيح أن الحافظ رحمه الله قال الفتح أبي رافع الرسول إلى ابن عباس الذي يدور عليه لم أر له ذكرا في كتب الرواواتي إلا بما أتى في الحديث هذا أيضاً سبب يرجح الحديث الأول حديث ابن سعيد عن حديث ابن عباس سبباً حديث ابن سعيد لم ينتقد وحديث ابن عباس توقsudه والسبب الآخر لترجيح حديث ابن سعيد هذا الرسول وهو أبو رافع إلى ابن عباس الذي يدور عليه الحديث لم أر له يقول الشيخ ذكرا في كتب الرواوات ينقل عن الحافظ هذا عن لم أر له ذكرا في كتب الرواه إلا بما أتى في الحديث هذا ما في هذا الحديث جاء فيه ذكر هذا الرجل الرسول هو أبو رافع فهذا سبب آخر لترجيح حديث سعيد على حديث بن عباس والذي يظهر لي من سياق الحديث أنه توجه إلى مروان فبلغه الرسالة ورجح مروان ورجع مروان بالجواب فلولا أنه معتمد عنده فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته إلى آخره لا من باب التثبت أو شيء ما في شيء. لكن حديث بسعيد أرجح ولا شك. ما قال رحمه الله إلى آخر ما قال فعل هذا فأبو رافع مجهول. هكذا رجح الشيخ بناء على القواعد المعلومة. هذا ليس له ذكر إلا هنا، فهو مشهور، أبو رافع مشهور، الحديث المتقدم أرجح، وهو صحيح كما سمعته، حديث ابن عباس الذي من طريق أبي رافع، الحاصل خلاصة الآية وإن كانت لها سبب خاص. هو ما يذكره أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية تشمل كل من أتى بحسنة وفرح بها فرح إعجاب أو لم يفعل هذه الحسنة ويحب أن يحمده الناس ويثن عليه خيرا هو ما فعل شيئا هذا الصنف مذموم نص الله العافية والسلامة من هذه الخلة الذميمة قال رحمه الله قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية قرأ عاصم وحمزة والكسائي لا تحسبن بالتاء وهي قراءة عاصم عندنا أي لا تحسبن يا محمد الفارحين وقرى الآخرون بالياء لا يحسبن الفارحون فإن يكون الذين فاعل لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون إلى آخرها فالذين على قراءة الآخرين فاعل وعلى قراءتنا قراءة عاصم وحمزة والكسائي مفعول به لا تحسبن والفاعل مستتر تقدره أنت يعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا الآية وعلى القراءة الثانية معنا لا يحسبن الفارحون بما أتوا أن هذا يشكرون عليه ولهم أجور فيه وهم يفرحون فرح إعجاب وبطر وأشر وترفع على الناس هذا ما ينفعهم وقال الآخرون بالياء لا يحسبن الفالحون فرحهم منجيا لهم من العذاب فلا يحسبنهم فلا, يحسبنهم فلا تحسبنهم القراءة التي عندنا قال كثير قراءة أيضا فلا يحسبنهم قرى ابن كثير وابو عمر بلياء وضم الباء يحسبنهم يحسبونهم سيدي. يحسبنهم هكذا فلا يحسبنهم قرى ابن كثير وابو عمر بلياء وضم الباء خبرا عن الفالحين فلا يحسبن أنفسهم فيكون الواو هي الفاعل وهي محذوف الاتقاء الساكنين وحدفت النون الجازم أو لتواتر الأمثال إن كانت لا نافية فلا يحسبونهم نافية ولا شك أنها نافية والأصل فلا يحسبوننهم فلا يحسبوننهم فتوالت الأمثال فحذفت نون الرفع فلما حذفت نون الرفع التقى ساكنان أو جماعة ساكنة ونون التوكيد بنونين الأولى منهما مساكنة وحذفت نون التوكيد وحذفت قصني نون الفعل وحذفت أيضا كذلك إيش أجوباً بعد ذلك الواو التي هي فعل عندنا حذفان حذف واجب وحذف جائز نون التوكيد جائز لتوالي الأمثال وواو الجماعة حذفها واجب لالتقاء الساكنين فنون التوكيد بنونين الأولى ساكنة وواو الجماعة ساكنة فحذفت فصارت قراءة فلا يحسبنهم أي لا يحسبون أنفسهم قال خبرا عن الفارحين أي فلا, يحسب فلا يحسبن أنفسهم وقرى الآخرون بالتاء وفتح الباء أي فلا تحسبنهم يا محمد وأعاد قوله فلا تحسبنهم تأكيدا تأكيدا على القراءة التي عندنا يكون فلا تحسبنهم تأكيد لقوله لا تحسبنه إعادة للفظ المتقدم من باب التأكيد وعاد قوله فلا تحسبنهم تأكيدا وفي حرف عبد الله بن مسعود فلا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون إن يحمدو بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب هذه قراءة مسعود وعندما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب هذه قراءة مسعود غير عادة بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب يكون بمفازة من العذاب متعلق بيحسب المتقدم بيحسب المتقدم ويصلح أن يكون بمحدود لدلالة القراءات الأخرى دل عليه يحسب المتقدم المذكور بدلالة القراءات الأخرى ممكن أن يقدر نفس الفعل المذكور في قراءتنا أو يكون بمفازة متعلق بالفعل لا يحسبنا الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا بمفازة من العذاب لا يحسبهم أنفسهم ونسائف سيفلتوا من عذاب الله سبحانه وتعالى فيصلح هذا وهذا قالوا في حرف عبد الله بن مسعود لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب من غير تكرار واختلفوا فيما نزلت هذه الآية أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أسأل قبل ما أقرأ ما هم السببان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله واتصر عليه ما في سبب نزول الآية عبد الرحمن فيما نزلت الآية على ما ذكر الشيخ من السببين من نعم في رجال من المنافقين الثاني أم في اليهود أنت في يهود نزلت وأي السببين أرجع على ما رجح الشيخ نعم حديث أبي سعيد الخدري أرجع أن الآية في المنافقين نزلت في المتخلفين الذين فريحوا بمقعدهم وأحب أن يثني عليهم رسول الله إذا رجع يعتذرون والله أننا شغلنا أو مرضى أو كذا إلى آخر ذلك ويحمدهم رسول الله على هذا الاعتذار وأنهم ناس طيبون مفضوحون في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا أرجح لأمريني هذا السبب ما؟ هما أن أبا رافع ليس له ذكر إنه في هذا الحديث والآخر هو هذا معنى ليس له ذكر إنه في هذا الحديث والأفسر الخبر يا محمد ها؟ أن عام حديث بسعيد لم ينتقد وحديث حديث معباس حصل له في انتقاد في انتقاد أحسن فإن كان يعود على أبا رافع فهو أحد لأجله قال رحمه الله واختلف في من نزلت هذه الآية قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسمعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي, بن أبي بريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن عن مع بن يسار عن سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوي تخلف عنه وفرحوا بمقعدهم حين فرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه يقول أهل السنة ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا البغوي شيخان كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما يصلون على النبي عند الصوفية أقول لك كذب فجارة كيف ما يصلون على النبي أئمةنا رحمهم الله البغوي شيخ الإسلام بخاري وأمة الحديث كيف ما يصلوا عنه يكتبهم مليئة بالصلاة على النبي كل ما ذكروا صلى الله عليه وسلم هذا كاذبهم مفضوح أيش قال صلاح وإن صلاح أيش قال الشافعي الصوفية وإن صلاح نبي آه غير موجود نعم إن شاء الله خير نسيت الكلمة التي قالها في الصوفية في المناقب كلمة قوية غير ذاك الذي اشتهر عندنا فهو يبغض الصوفية هؤلاء التوكين ما هو إمامكم هذا إمامنا نبغضكم وإياه وهو سويا لأنكم مبتدع فهو معنى على بغضكم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 من آيات كثيرة في اختاب الله تفضح هؤلاء هناك سورة تسمى بالفاضحة وهي التوبة قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم أخبرني ابن أبي مليكة. ما اسمه. فاسفوتك ماهم؟ نعم أحسن تعبيد الله بن عبد الله. قال أخبرني ابن أبي ملية أن على ابن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع. رافع أو أبو رافع قال في الفتح في أبي رافع الرسول وعندنا هنا يا رافع اذهب يا رافع إلى ابن عباس في المثل يا رافع وهنا الشيخ يقول هذا ما قلته بتنجحنا الحافظ رحمه الله قال في أبي رافع الرسول إلى ابن عباس انظروا لنا هو أب رافع ولا رافع أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل إن كان كل مرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل انظر إلى توابع الأمراء وإلى حبهم للعلم سؤالهم عن دينهم ما هؤلاء ما هم حول هذا الخبر مروان رحم الله مروان يرسل رسولا للسؤال كيف لا يهد المشكل علينا نريد جوابا يا حبر الأمة وترجمان القرآن فهم يسألون ترجمان القرآن لن كان كل برئ فريح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبا أجمعون فقال ابن عباس ما لكم ولهذه إنما دع النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسأله عن شيء فكتبوه إياه فأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروا عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا والحديث الصحيحين أيضا مسلم رافع وهنا رافع في البخاري رافع ما أدري الشيخ هذا الخطأ من الشيخ رحمه الله أم من صاحب الفتح لأن النقل كان عن الفتح قال في الفتح في أبي رافع الرسول إلى ابن عباس هكذا قال في الفتح في أبي رافع ما أدري هل الخطأ من حافظ وإن السند عندنا يقول لا أخو عبد الرحمن حتى هو سنم رافع صحيحين رافع قال عكرمة نزلت في فنحاص وأشيع وأشيع وغيرهما فنحاص وأشيع ممنوعان من الصر نزلت في فنحاص وأشيع وغيرهما من الأحبار هذا سبب ثالث وهو كما ترى عن عكرمة مرسل فلم يسنده إلى صحابه ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر السند الذي قبل عكرمة بعد ذلك فهو مرسل قال عكرمة نزلت في فنحاص وأشعى وغيرهما من الأحبار يفرحون بإضلالهم الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل العلم سبحان الله يفرحون بإضلالهم الناس بما أتوا أي بإضلالهم الناس إيش من فرح هذا هذا فرح يقضب الله بعض الناس ربما يفرح إذا انتشل فلانا وفلانا من ما هم عليه من الخير العلم ويفرح ويتعاظم عند أصحابه حمد الله أبعدناهم عن أولئك الغلاة عن أولئك كذا كله كذب ويفرح ويظن أنه قد حمد بهذا فهذا ذم شديد لهذا الصنف، والله من الآيات شملهم الله. فالذين يفرحون بهذا الفرح يدخلون أنه يبعد طالب علم مسكين مقبل على الخير مقبلاً على الخير محباً للعلم النافع. فإذا به يحاول مع شيطان من شياطين الإنس متعاون مع شيطان الأكبر، فيبعد عن العلم ويبعد عن الخير وبعده الضياع نهاية هذا الضياع فأبو الحسن كم ضيع من أهل السنة والله. صاروا تلفزين وضائعين وكذلك ميولهم لأهل الأهواء أكثر والسبب أبو الحسن وكانوا على خير معنا على ما فيهم والله كثير منهم من ذهب على ما في لكنه على خير أحسن من هذا الحال الذي هو عليه الآن وهكذا جاء هذا الرجل وأبعد من أبعد عن الخير وربما يفرح بهذا أنه قد أبعدهم عن الحجور وأبعدهم عن الغلاي من الغلاي يا أخي الناس يطلبون علم يعبدون الله عبادا صحيحا ويعظمون علماء المسلمين من تقدم من تأخر ويعظمون كتب أهل السنة ويعظمون كتب أهل العلم أهل العلم وإن كان عندهم شيء من المخالفات اجتهدوا فيها رحمه الله حافظ بن حجر والنوي من عساكر والبيهقي وغيره من أئمة الإسلام يعظمونهم ويحبونهم ويستفيدون منهم إيش من غلاء وإيش من حدادية عندهم لكنه الفجور في بعض الناس فتجد يفرح أنه أبعدهم عن أهل السنة أو أبعدهم عن العالم الفلاني الذي هو عنده متميع المهم هؤلاء ما يرون مثل أنفسهم قوم لا يرون مثل أنفسهم وأن السلفية تتمثل فيهم ومن عداهم ليس بسلفي، ولو كان من كان ولو كان إمام الدين في عصره كابن باز رحمه الله طعن السلفية طعنا، سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني. أوه، إيش من سلفية معك؟ خلع بس. خلع بس جاسر أهل السنة على يصبرون يحتسبون. وإلا البنباز طعن السلفية طعنا، سلفيين، والألباني سلفيتهم هلهلا، سلفيتها أقوى أقوى من سلفية الألباني. كل هذا بصوت حقل ألباني بصوته، والثاني هذا يشد عليه العدول. واصحابه بعضهم تركوه عندهم عدولهم أنه قال في ابن باز أنه طعن السلفية فإذا من الذي هو بقي على السلفية إذا كان ابن باز طعن السلفية والألباني سلفية مهزوزة سلفيتنا أقوى من بقيه لأنه تعلموا نحن تعلمنا عند القرعاوي سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني والله يا أخي وناس كثير وناس كثير ما استفادوا من أهل العلم رسول الله يعلم أولئك الذين ربما يحضروا بعضهم يستفيد من مواعظه ويستفيد من علومه وكتب الله عليهم الشقاء وماهم هو صحابة ولا شيء وكانوا ربما يحضروا ويستفادوا كم من واحد يستفيد يعني يقرب ويدنوا من أهل الخير ومن الخير ما يستفيد منه فما هو كل من درس عند فلان خلاص سلفيته أقوى من سلفية فلان لأن فلان ما درس عند فلان فضل الله يتيه من يشاء فضل الله يتيه من يشاء لكنه الغرور والعجب بالنفس فهذه الآية تفسيرها أعام مما ذكر في أسباب النزول المتقدمة كما سبعت من حافظ، حتى هذا الذي ذكره عكرمة مرسلا يشمله التفسير ويدخل تحت عموم اللطب قال عكرمة نزلت ببنحاص وأشعى وغيرهم من الأحبار يفرحون بإضلالهم الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل العلم وهذا شيء آخر تجده عند بعض الناس كل واحد حباً ينسب العلم وهؤلاء في الحاضر ومن يفرحون بأن ينسبهم الناس إلى العلم وليسوا بأهل العلم وهذا أيضاً من ذلك يشمله وقال مُجاهدُهم اليهود فرِحوا بعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه وقال سعيد بن جبير بن فريح بما أعطى الله آل إبراهيم وهم براء من ذلك وقال غتادوا مقاتل أتت يهود خيبرة نبي الله أتت يهود خيبرة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن نعرفك ونصدقك وإن على رأيكم ونحن لكم ردع وليس ذلك في قلوبكم وليس ذلك في قلوبهم فلما خرجوا قال لهم مسلمون ما صنعتم قالوا عرفناه وصدقناه فقال لهم مسلمون أحسنتم ففعلوا فحمدوهم فحمدوهم فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال يفرحون بما أتوا قال الفرابي ما فعلوا قال الله تعالى لقد جئت لقد جئت شيئا فريا أي فعلت إذا هذا تفسير جيد ويحبون أن يفرحون ما لم يفعلوا يحمدون بما لم يفعلوا فلا تحسب أنه فازل يقول الفراهنا في تفسير جئتي شيئا أي فعلت شيئا فجاء يأتي بمعنى فعله وهذا الناس استعملهم فلان جاء كذا وكذا فعل كذا وكذا جاء كذا وكذا أي أنه فعل كذا وكذا ومن هذا هذه الآية لقد جئتي شيئا فريئة أي فعلتي شيئا فريئة فقال له مسلمون أحسنتم ففعلوا فحمدوهم ودعوا له فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال يفرحون بما أتوا قال الفراب ما فعلوا ففسر أتى بفعلة كما فسر جاء الذي هو رادف فأتى بفعلة قال الفراب ما فعلوا كما قال الله تعالى أي في مرادفة لقد جئت شيئا فريا أي فعلتي وَيُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا بما لم يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بِمَفَازَةٍ بمن, بمن جاء مفازة أي بمن لَيْسُوا ليسوا بناجين فلا يظنون أنهم سيفوزون وأنهم سينجون هذا بعيد فلا تحسبنهم بمفازة بمن جاءة من العذاب ولهم عذاب أليم إلهنا سبحانه الله وحمده لا إله لا